الكتاب لا في الأرض مرتين مرتين ولا تعلن علوا كبيرة فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أول بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا وَاَغْنَيْنَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسكُمْ وَإِنْ أسأتم فَلَهَا فَإِذَا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 لَتَبْتَغُ فَضْلاً لَتَبْتَغُ فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَالصَّلَّاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ عَلَّزَ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 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَطَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَذْكِرَةً لِّلْمُرْسَلِينَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نور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 كَلْكِبَر أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا كريما 118. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كَمَا كما ربياني صغيرا 119. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا 110. وآت ذا وَبِنَ حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن 119. وإن المبذنين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 110. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا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 119. خشية عملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا 110. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا ربكم أعلم بكم إيه يشاء يرحمكم أو إيه يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا. تَبَوْرَا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أقرب أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ويرجو 111. ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان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 وأتينا ثمودا قت مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قل لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم ف 117. يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 118. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس, إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا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 وَأَسْتَفْزِزْ مَنْ أَسْتَطَاعَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِ بَعْلِهِ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَأْرِكُمْ وَشَأْرِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرَرًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ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 كتابهم فأولئك يقرعون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعم فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا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 ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا إلا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير وإن كذول يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ثم 119 من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا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 117. للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 118. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا 110. قل كل يعمل على شاكلته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 يَذُلُّكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ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 119. قل كفى بالله شهيدا بينه وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 110. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم 129. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 120. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا 121. وقالوا عذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا فَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رِيَبَ فِيهِ فَأَبَدَّ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَوْ أَن تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رحمة 119. ربي إذا لم أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا 110. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فقال له فرعون إني لا أظنك إني لا أظنك يا موسى مسحوراً قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رضي السماوات والأرض بصائر, بصائر وإني لا يا فرعون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 الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفصولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشعا